and <laughs> اعفيت سلامات والاهف يداكم جميعا والسلام من الظالم ومن واخ Oh <laughs> my on the... of the hair A onnos na nonska na nos ki نار قاصم قاني ورباني ستحق الله How will you hurt me رب دعالي مقيمة ولا سيواني Yeah, I would okay Now و زاتی عليه مكرما وذات